شبكة مزامير آل داود تقدم من القرآن الكريم آيات القرآن الكريم يرتلها شيخ محمد صديق المنشاوي أعوذ بالله من التنقان الرجيم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 雨 marriages as these are chamins of shirt as these are chamins that are from our pulverls as Alcohol housing as mysteriously as hair flowers asproblem has ah but不會 يحلون فيها من أساوي ومن ذهب وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط Oh, <laughs> olur be o ད�ས ད�ས Amen. Mm -hmm. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سوا omuna da كأن البيت الا تسرب بيس او وفز البيت والله يا رب 4 <laughs> o 我安... a لا كل نظام أَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن فاكلوا منها وأقعموا البائس الكثير وعلى كل ضامر يأسين من كل بشج عميق ليشهد فاكلوا منها وأطعم الزاء إذ تلتقين ثم من يخوف and سميعا او تاب وجتني بقول الر الله وين وهكذا ايها الاخوه المسلمون استمعتم تلاوه ايات من القرآن الكريم من الشيخ محمد صديق المنشاوي وتعاليم التكبيرات تكبيرات العيد مرة اخرى في ابي العطاء المرسييه